إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابَ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إذ قال موسى لأهله إني انست نارا ساتيكم منها بخبر أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نوديا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 وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَاِنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 لأعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين إِنِّي وجدت امْرَأَةً تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوه وألو بأس شديد والامر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم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 وَمَنْشَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَلِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُ لَهَا عُشَانَا ضُرْ أَتَهْتَدِينَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَوْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ أَخْرِجُونَ وعلى آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مِنَ قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء.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 أَو خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهًا مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَل هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَل هُمْ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وإنه لهدى دو للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأُجُمَّ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُزْعَنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ